إن الحمد لله نحمضه ونستعونه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Ve ashadu annan muhammedan agaduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammedin ve ala alihi wa ashabih. Vaman tabiha humi ihsanin ila yevmiuddin ame baad. Ehem kusulki neit tafsir ki Kur'an ke kerim kaaha. Dersi ki nene vuhun nagabdillabana aayadda siddani yasham. E min قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا كواهن أو قالوا دعا ميال لأبوري من غير شيء شيء أبوري لأنتيس أيضاً إن أبورتين لأرق ميال إسك أبور مينو وحشي لنغدين أم هم سأيقا آل خالقون كوا أبوري أ أنفسنا فيها الكودة. ام خلاق السماوات والارض اريال كيا ضلك ايغا مياه ابوراي بل ايغونا اسم ابورن الى يبل ما ابورن الا يقيلونا وحري يقيل مياه لما وها هذه خزائن ربك خزائن رحمه ربك حبجان نحريستيس نحريستس قسنطيهذا ام هم المصيدرون ام هم المصيدرون ايكم هيا اقوا كسلذا ارحمها ام مليا ان الله وحى سنايس اللهم تستمعون ايكم دغى استن فيه جران جرت فليأتي هاي مادو مستمح كيسو بغا يستي وحي غا يكلام كملائكتا حجه اللي مادو حجه دو مبين او عقب أملهو اللهم وحاو صنادي البناتو كبها ولكم إذن كقالة موحاينين صنادي البنون ويل الشيخ أم تسألوهم ماسا واحد ويدي سيطانا بغا سلدانو مركاز دين تغارسيينهدو اجرن اوچرمييد وي دي ستاع او فهم اي يوم مفتقر روا بدل من مقرم مقدوو حديثه لغه ام اندونيسيا ما وها هابي القيب وقيبكه او قينكي اوغين يا عاقربا او فهم اي غابا يكتبون اي يحكم رزق قرساناد اَمْ يُرِيدُونَ إِلَّا مَسَاوِعَ دُونَ يَنكَيْدَن إِلَيْكُم هَذَا الصَّدَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا قَالُوا بِي هُمُ الْمُكِيدُونَ أَيَّغَ أَآدَنُوا لَهَغْرَسَنَا أَمْ لَهُمُ وَحْوٌ سَنَا إِلَٰهٌ مَعْبُودٌ إِلَىٰ دَضَمُدَن إِلَٰهَ سِوَى اللَّهِ اللَّهُ وحجالده جنابه وجوده غيا هو ايغو شريه ليا ايات كان هذا المقام في اثبات الهويه وتوحيد الالوهيه ايات كان رب العالمين وغه حد ليا ام اوس توحيد الوهبيه ارى اصل كونك كل من ربك هي هي توحيد الالوهيه إنه كليس كونك إلهك رب معنىه وإنه كليس أبو ري كليسنا معموله رب معنىه سواساه وإنه كليس الله أصده كونكا أبو ري كليسنا معموله سأقع ربك وإن كليه الله كليهنا وإفعاش الله سمايه خلقك يتدبيرك وصمايه عد الله سمايه مجم أو الشركات كلامة السابع أمارك الرب النمضى لك كليئة توحيد له وكليئة لي رب روى خالق مدبرك وإن الله كليئة للإله دول كليئة إساء خالق نأس مدبر نأس كونك ربك للملك وإن ربو بيئة إله إلا رب وتوحيد الألوهية ألوهياته وإداداته إداداته وأفعاش أبامه السماينة حب النمضى الوحيد أفعاش الرب السماينة وعاش ربي صميمها الله لك لي أي الله كالوح صميمك رمالك سبه نوح مامولك أفعاش أبضل مضوح صميمه يعني كدادنا يعلم ما يحق له الله حقه وإن أبضل مضوح كالوح الله أو إذن كالوح صميمة الكدادة الصميمة مركا لي مركا كربوية وأفعاش ربي وإن الله واحب كره افاش واصب الصني يا صني كره مجلو كيرجي سانكون كان ربك اولو هي له روعه افاش اظومه وصني يا الىده اي ولا قست ايام مره ضواصب وقره انه كيرجي ربيه او كيرجي ابوري او كيرليس مامورو كيرليس ديلو كيرليس نولاي كيرليس نساقو كيرليس من الكيرجي يسيشي إبادته وإن أساكك لها الله سيئ وإن أكد إبادة الله سيئ سأسه ويرمرك هذا المقام في إثبات الربوبي مقام كان مآيات ما كان وعلى ربك حد لها إلصقه رب المدس لكي نبس ربك إيهيكم ونقولك ربك لها إياه وتوعيد الألوهية الألوهية وإبادته إن أصد اى قد ضربت هلك الا الصيد جاء صار الرب مركه حجويه او ايات كونيه وهو يفطنا هو الى وهو سبحانه ام خلق قوه اله خلقوا ملع من غير شيء أي من غير خالق شيء ابو ري بيرو سنجري مين واحد يسك مقد اي يرون ات ابو ري يجري مين ام هم الخالقون مس ايغا اه قوه قوري انفسا رب من بقدر اكم سرتو اه هرته الشيء ان صار الله اين اول السماء او اسكجيره ما بتو او مخلوق قد قرب فير دو اذن كبير في الله كدسا قري وين صق اذ تستي بتفقك صح عقله وانكر والله يقسم قبرك ايه بالنسبه <سؤال> للتشات اسعد بسم الله وروح عمي صار مسكحه على عا واحد كالهيده وح قلقه معظمه كورا مركه تطدوا بسما يتطدوا بقول يا انت اودخيده ووا كثرت هي ايوه ابن ابو رميه وحكي له سمطه صحيح هذا الغريب الاصبيقي امر سواه حسين بن عادل ماي خالق السماوات والارض والله هذو الله ما يدعمش تبدل امورين دك دك انت و احيان محدود واه يجري الشيء واسما وكره هاي من نقا كرصاني و السمايه ما تذكر شغل تمركو امورين اسمو موجود مقدار كيدو و السمايه تاعها صروا باش تبدل الضمر ايو يسابونا وحده الكرمه حين يشرب مكر وهو موجود اسفلنا نقول كدي مركو واحترام ما خضوا واح صاراي كره بركه مددت الكرتل الى الضمم الى كاسابور مركه حقيقهه محيطه الضمم السماء ابورين ايغو اسمه الله خالق السماوات والارض ابورق اذا الصرع صام مضقله اعبدا مراد 10 كريم وخضوا الى رضح صام مضق السماوات والعرض يريالك يا بوك ما يرك ابو ري هو هو الى يشير اليه شرقي دنييه احكام دنييه وحلالين وحرميه معرفتكنت ما ابو حتى ايجا قالا لما يا ابو ولا انسى ان خلق السماوات والارض لا يقول ملك عزيز العليم لي. اه سيقول ان الله لي. الله ابو الله وكريم <تصفيق> مركا يركدكم ما الله ما ابور لا عابده بال اسكردان ايغون اسكم ابورمله وقت جره ما يكون ايدون لا ابورين نفتودنا ما ابورين aniga abore <inaudible> allah abore allah allah has abur idha aburtay mirchi tamay hatta akalisi aladhu haqulay haddu allah barki e abore alihi aburista wa awuda idhan wa ila uddiy aljaron oo wax الله lay soo qashay lugu qasaar aan ka fogaado wax ay guul liibana aan ka shaqeeyo dad ka yakiin taraa waxba qabta ka taaso xisaabtan oo ay aad kaan wax ka fahmay laakiin dad istasuhu oo aan kaabin inay yakiin ogeedan way gaalad yaa in abuuray allah haddii ila salaama maayo yaa halka yiroka abuuray allah allah saani sunno rayn ka damaan ma وقال الله هذا اليوم هذا الابي وهو أن سوارك واقله الى اول سبحان ام عندهم اكثر مما وحا كسناي خزائن ربك خزائن رحمه ربك ربك قال حارستي قسندها لقد بيو ايها المياه المعملا اهم ايعو المصدر رقوا قصا لدم ميا Analamme, umuri, произaalt on solis windapad inhalt e on know tohtudoks. Ette istime nyingiku ette navime hii veste-oda," Ab sunbammopama, ette rassulan Ministri erilmin. Ütusi היה mcticamente maamulat ja rodea. Ettean autates nad k남 älykammerin uugisland saik حير اما الله, الله هل... ما الله له النبي ما بئ كرت ان لغا بيك ايغا ما فقد كان حديثي سقسندره يقول أي... أهم... ام هم دماركا. ام هم بمركه ام هم هم مصيدرونا ام هم ايغو على الامور كو وكسلضات ارمهم 100 يدبرونها كيف يشاءوا او سري دونا ما مولى مساسه كيف يشاءوا سيئ ايغو دونا ميروم مامورا هي ما يسمع خيرما ايغا ريسكيغو على مامورا كو دونو فقير كليغا كو دونو قني كو دونو مريض كليغا كو دونو عثمان حسين كو دونو كن هو تطعاماته هي سديغره نقصره وجمعك ايذا الله ما مولا اسكر بي يق وح ما مولان الى ما وحى اسناب سلمو چرنچر چرنچر فيه سلم كبي الوحي وكلام الملائكه ويهي ايغو قسم ذا ليس سنه وعد ايغ يا ما ماموله ميد فقير ميد شريد ميد وا غبلد ميد وا وحوين مافد انتقران اي سوء دي اسباني نفسك دوره شمك بحي مركو إلهي مراعب تلهاد الله هبالوان مغي قرآن كان أبيه الشيخ والرسول بعدها وحاسا عمره ايهكاً جرنجر انتقع تلك سوء دي اسباني الوحي سبحانه فليأتي هاي مادو مستمع مكودي سوء دي اسباني بسوداني حجه اللي يمادو حجهة مبينة فالكي انتقران جرنجر قعدت xalaanki an le waxyigii hawlkiina maraaytakiisoodaystay hakaan wiira sheekar qabayn ki qabar loogu bishaanayay murga ki wiira koorno sheelayra wafa haddana wax ineeyeen al malaaikatub banaatula qadaha wa waal malaaikatub wa qaddu allah u malaaidi allah qaddu un suuini ayagana qabada wax ka xumaanay halay مركي ابو ريه فجئه دمربا السبي مو وخه قاطم ديدينك الى ليده اسما بقى من الله ابو رايدينك ديغري حضره الرب دي هنا سر والمسلمين ما احد كان وخه ابو راه ميدينك تقال فلينا متكرمين تن البناتو قبلها وقلق الليلة مرائكتا قبلها وظلم رقنا وينا الليلة مرائكتا بحالي إباد الله ياللي وعظوه مذيء سأسأل لي إباد الرحمن أم له الله موحى أسونا البناتو قبلها ولكم يدين كلا موحى ينسونا البنور ويلش أم تسأل حاليه انتا سواء وحكرا ما معناها أن أن كل يقول استفهام كاس ان سوط قامطئ واستفهام انكاري ان طلبوا مجتو اي انت سم ان كسوط قام ضمان واستفهام او سبحانه ان تساله ما واحد ويستمرك ديته غارسيره نافقه صبار اقرج وجرو او فاو ايه نصف روض الحسنيه مما ما كداو حديثا لغا 20 حنا ذاه رفقه ابي بين تصافت و قرر دينتو دينت وعدنتودي ادوني اقرا كل لبال عقوبات دوني عذاب اقرا باب الباديه وحكيركه مركه قفقت دمتيس انه كعراو ولا فهم كلامتهم اما حالا جيت من برا واحد كل لبال له ديك اقرا كل هيي اياتنا كبران فاسط سيناي خوليهي حتى ما كاين لا خصوصا فينا ما بغا دينه لاكي خوليهي غير كك تماباي اي اياتنا كايصون ثاني كرا دي انتاسا لاغاربا ما هي دينها ايغو هاي اياتان كبراي حالا كولاي ايات كان كبراي لا بلا حالا ايقو ملي دينكي انت اسكان قواي يرفع الكبحه من وستدين قادنا دين مساحه بحاره حتى ركال القران كان بيجيني الكعره مدينك وما اثرت من اجل ان اجل الا على الله وحجراي كبروا وكلها ها هل شين كبرين هسه اقباض الانبياء رصاصا هاي الى روح القدس سبحانه ام تسالهم ما واحد ولد يسار الرب سبحانه اي خير يجروا او فهم ايج من مقرم او حتى حط الله على عقله كين في اي ما واحد عدا الا اسلي من مقرم مقنوا او انتم رويه شيدين فرابدان اي قادي ويهين فساسا مق taasna waxa weey istifaamta marka qawm xay inkaarin maqihu ha taasna ma am indona dooma waxa ku sugnabay al ghayb ghayb akhirada laga hadlo hadawli ma akhirad ay taaxde marka say ogaadeen in am aqiro maarkah rinto qire ushiyele baska dalaalaya alla kali aaduna عن عندما قدت وضعوا وحاق الصنادي الغيب أي علم ما غابة وحاق الضوامة من أمر الآقرة علم ليسميه حيان أفهم أيضا يبتغون أن أي يحمر صحوصانا آقرة دي وحكا حيان مركز مجيب. مارو مجد مساة ويطاسون وحج لما واستفاة من كارئ أم يريدون أم تانم وتقريرون استفهام تقريري يوي. على الناشرح اللهم متى أم يريدون بم يريدون واحدون أم يريدون مواحدون كائدا أي كائدا بك إني مكر كوصان ملك أي فكرة ويدار الندوة كوشين إني كدلات أمكو حب الصعر أمكو مصافر ملك يكتشان مكر ملك كوصان أمكو يا مؤمنين أنت يا دينك أي مكرم السمينية أم يريد أن يكون موحيد دوني كايداً أي كايداً بك مكرم يكلت دونية إلى الوحيد فالذين حافظوا الصحي مركب السيفان كأسوا التقرير وكلت دونية حقيقة دونية فالذين ضدك كفروا جالبي هم المكيين دون أيها أحطوها لها غرصانا مكرم أيها كلها بنا إذا كنت أتساعدت في مكرة، أهل كلابنا، أهل كلابنا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلُ إلا يقول لهم مكرة، هُمَ مَتْبَعَبْ بِئِيُّو، إِلَّا بَكْهِ مَلِيَقَ يُبَعْ بِئِيُّ قَفُوَ الْقفِيرِيَ مَتْمِدَيْتَيْتَكَلَى أَن يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ لَمَقْدِهِمْ ايه إسم اسمهاهر وايه اسمه اصلا ماشي لابن معايا فهمناه ايه عموما على قهره ما هن قوه مكر وذقبه بقى كفار قريش شكل يما ضمان ادونك غير ما يك حقينه طب كان ان لباب الدين اخلاق دين توال اللي دليلو عقيده اللي دليلو لغاله يوكيطك ويه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تام كو الله بابي دو وين لا دغو الدنيا عاقل ما كاين مليبي دقالاي كوبخينيا عيدري كوبخينيا عقليه كوبخينيا لكن ما كغاس لي يفكر يا diin haru bab inaya dadka muslimka akhlaq haru bab inaya caafimaadaha haru dilay tarankay kala dagaalamaya sunu cidi هلات مالك ربي هو الفلي سكنه ما كغاز خاك بو دتوكازينا خاك كانصب سيها هركمو فافا قال ارك ترى طاوله والله لكن سيده هي اي دوري وانا دكاكو خيرغو ما يعمل ما خيو ما ما خيو ما ما خيو فَالَّذِينَ دَكَّرْ كَفَرُوا جَالَابًا هُمْ أَيَجَاءَ الْمَكِيدُونَكُ وَاللَّهَ هَكَرَصَنَعَكُ مع أنها لا تكون قضاء يقول كلها تنع إله هوينا وكل علمنا سمع لديه هذه الدكاية أصبحت كفع كفع على المسلم هذا قدسي لها قدسي لها قدسي كل عدوان تبنى مئة جدا مع أنها تكون قدسي لها قدسي لها بلايح المريض اسكده وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيُّوُّ سبحانه أمرهم موحى وصفنا هذه واستفاء من كارئة وما السبحانه أمرهم موحى وصفنا هذه مشركين تلك إله معبود حقل معبود حقل كأصلاً أحداً بديداً المعبود كالوحى الله رشعه سبحانه وتعالى فَمَا افْنَتْ عَنْهُمْ آلهتهم اولئك لا يروون لكن معبود كل انكرام ومتحقق ما راح متحقق ما راح مابدله متى هيسن اللهم وحسوا ما بالاله معبود حق الهه سو غير الله الله انا سبحان الله اله اذا كمل استه وكف بينه عم عما واحد الله واحد الى لا اله الا هو درا مثل نضمن الله درا كمتو باك غبل ملائكه غدره شان سوره الاسراء سو قا قالوا حي غدريه انبيياء الى اله يقولوا العزم ده سلك الاشراق والنض يساوي عبوديه قالوا واحد إلهي مجد أحد إلهي الشرك الله وحلال مجد أمم ذاك إليه وكل ستهيني وحلال يارف أم خلقوا من غير شيء شيء أبوري لأنتي أم همو الخالقون ما سأيقا أهابين كوا أبوري أي أنفسنا فيه الكودة أم خلقوا السماوات والأرض إن ريالك يدونك مياه أبورين أيضا بل اسكبت دا ما أبورينه لا يقينني وحي يقيني مياه ما أهندد دولة يقين بان يهوهاي وكسعه عنه أم عندما أبتلتك على هذا الموحى وكسعه ونعطي المركز الديدة أصولني هذا النبغة ربك خزائن رحمة ربك ربك أن حريسي سيسا قسمناها ما أقوله أم هم المسيطرون أم هم المصلدون على الأمور لا يمكن أن يكون صغيراً يمكن أن يكون صغيراً يمكن أن يدبرونها كيف يشاء وحي الله مراد ينصد الدورة المياه ما هي أية دون المتحدة أما الله ما هو حوث سلونا بسلمة شرنجة تجد أن يكون كل سلمة جاستان فيه سلمة الوحي وكلام الملائكة أية دون المتحدة فليأتي هالله مستمعهم كودي سوء بغيستي بسودان الحجود حجود سوء مبين بيير الحق أمر له الله موحى سونابين البنات قبلها ورقم إن كانت قاله موحى إنين سونابين البنون ويلش أم تسألهم ما سنويا وحيء وحرم يندينك وحد وديسته أجر الأجر وفهم أيهم مفقرون الله ضد لحسلية من مقرمين لو مكت إلي اسكب حيانا قامت إلي اسكب حيانا الوحو اسمي أيضا ما تجد أم هذه الغير وعلم الغير وحاها الضمارة ألغي الغي. وحا كقرصون آقرة ديئة علم جيد أفهم أيها يكتبون أيها يحكمون اسكعوه السنة أن يريدونه ما وحي الدورية كيدا مكر إلي كبوسة ها تاسي الدورية فالذين ظنوا كفروا غلوه وهرقوا ذنبه فهم المكيدون ايغا اهادون كوا هادرسنا ومكروا وكل هافنا املوه هو سنادي اله معبود اذا حق له الله صغيروه الله الله الله ان كف مستن و الله أحي إباية الله أقدرها إباية من المضمن إلهنا وحلم لها قال تعالى إباية وحبي وإن يرى الهباء أركان غالب كسفاً قمل قمل كاسو من السماء سندق متأ قمل كاسو ساقيداً صنع يقولوا أحيباً سحاب هاداً متكان السحاب والضروح ضرور تاس مرقوم ليسار صار صارى فبرهم استغاب جنابه صوبان حتى يرطوا الى ايلكم يوم مالكوده الذي مالكك يسعقون الهلاك فيه مالك عبديس يوم مالك انت لا يقني سنك عن الحق شيء وحدا ولا هم اي صنعها هي يوصلون كل لو كبيره او عاداته للدفاعه وان من الذين كوي وعو سماه قالوا ظلمك صنيه عدابا عداب ادم دون بارك ادم تاكره سكيه او عادات ادون ولكن اكثرهم بك انت يعلمون ما انك ان العذاب به ان عاد كوكو سو دغيو ما اوغو بالا كوسو صحط وصبر صبر نبيصوبان لحكم ربك ربك حكومكي سو كو سو وانتت رسول كعبدك ان حقي لوغو ديبو لوغو افلات جاي دايو والصحوره والوالي والصائر إن دهينا تقول سباً تواكوت شابنا إن أننا أقول تصبيحه بحمد ربك ربك لما هدينته صحال أقول له أنت حين تطوام مركز استابيدو. من كل مقام المركز أدكي من كل مجلس أدكي من النوم أدكي استابيضه ومن الليل هذا يقيم كم ندعنا فصبيح تصبيحه وصلاة ليتو كورانك أقري أكارت أقري ربك أقبر وإدبار المجوم حدقها دبتشادي التودا ما شاصل أيدنا إلهي كحص وكو تصميحك حدقه ملكي القرسون الرمان وواجه بري يو وإدبار المجوم حدقها الجبانكو معناها حدقه ملكي القرسون الرمان أيدنا رب يحص إلهي وإلهي سبحانه وتعالى مشركين تقلق النواجه والرمان إليهين ضد عقوبين لعذابك إليك عبسك سفلس وإنقفك المؤمن كإسكائر عليك قال له الدونك مباركة النوش شاهد قول كان عاد سميري فعل كان عاد لك التمر وقال له الدونك كجوه هلا يا جام مسكاعده دي بمانكو دي بني ويسكا الدبيعي ويسكا عادي ويسكا واحد معه عمي لدى اسبد الشيء حد دي بلايك أستغل غوصة اللي باب عرارة عراط رو بغيرو حد دي حبات اسبد الشيء عقا حمي لدي اسبد الشيء وعي ورشدها تقيقه دي صمودة حواجه هاللقاي يلي خلاص مرن الله عجاب صوات دي ريئي وعويان دنيا اللقاي يلي هلاك وحكسه على الدنوب تاني يجعل واحد كمهده نسكي عدوه كمهده حد دي مركب وحي جارسي لله خذ ليه معظم إلك إن أجل سورجل أوه بوصوصوه وعادات وعادات مهم معي فيه فكرة سكفلهم بيش جايسين اه، ما شكفلهم بيش جايسين إلك هدين تأجل سورجل وصورت عاية عاية لأنها ضرورة ووين اما أنت سورجل وخارضة رغدين فيه؟ معنى عرص لعام تجاح وسع سورة الإحقالات مركب مريم 111 حديث كبخاري مسلم من حديثي عائشة نبقى أن السودان صلى الله عليه وسلم عايش أنك اتمامي معيتي وعيتي لماذا رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا ورجى نبقى معنا علىك صلى الله عليه وسلم أصدقه قصلا قصلك أميستري حتى أريد منه اللهواته قصلك الجهجه إلى أدى القرن صلى الله عليه وسلم كان يتوصق ما بقوة طول العديد طول العديد والوليك مركز يحفر عائشه وكان إذا رأى غيره ضرور مركز نبقى أركو الله عليه وسلم أو بريحا عريف ذلك في وجه نبقى صلى الله عليه وسلم طبعيرها الدعاء أما هو ضرور أركو السبب المروجة أو وجه يسأل أكتش مركز نبقى وديه وعني ترسولك الله دكو مركز ضرورة أركان وافرة غجاء أن يكون فيه المطر الحمد لله ما تحركوا ضرورة صاري لا يغراملوا مودي إياه اللي هاتشينة إليهم آآ فهو سيدتكم أعضيكا من برأة لما كان ضرورة لا تقودش جائعة لكبرانها بقى الطق يمروب بحيث تقرنت مجبوحني يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه حجب بحاجة تقليل أن الأمن كان مغضب ضرورة إن حجبك ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اديب قوم ده ده وقد رعى قوم القوم فقالوا هذا ارض ندره ما هو رسول الله عليه وسلم ذا اركين عذابك عذابك يسود بهي اركين مركازين تنوا ضرور اسيتو غدتي او حتى مدح مديري marka qof ka taqof ku calaacsada dunyahay wuxuu marwada ka arsaana ama aqoobayna ku dhufay waxa aad ku hadashay waxa aad sameeyday ana calaamada suudiga qof baan ku qofku allaal furay weka amba day ah asidu weka ka fugu ila gaaroo il gaar siina hadda calaamada isla ku imada in saxay ha sidii wax qaldan sayi marka وعلى سبيلية وعلى سبيلية إلى وقل سبحانه وإن يرى هذا الأركان غالب كسفاً كاسو من السماء السماء قبل كاسو ساقطاً صبعاً يقول وحي لهباً صحاب هذا مكان صحاب وبرور ضرورة مركوم أي متراكم سيصار وعطارون رئيس ساريو رابع وديرا عدمكم الكل سوداء ايوه عادك خليكم مع الصبر سدا ايامن ونقدين فلا يامن مكر الله الا القوم الخاصرون الى يوم الفجر اسكاتك نبر الصبر حتى يراوا الى ان كل من يومهم غفلته محيطة إذا أيضا من ديار الجاربين قبضت إليكم بعض إيه إله إلا قل ما إيه على الوجه تعصيك أنت غفلته وقتك يوم ما عليك إلا قل لا يغني وسنكين دقيقين أنا نحجه بكيد ومكره هذا شيء واحد مكر يقول مراجي تيرين إنت أسعادك عليك الدفاعي ولا هم رأيون صرورة ربنا اللي هو بجر جارما وإلهي أنت سحرق بياي أيهانا المكرد وضي حالك وضي علم إلهي واجه لي وحيبقوا حجابك ألاك الدفاعين للذين كن وحاوسنا بظلمون ظلمك السمايين أعظم الظلمنا وعشركم بالله ظلمك نجوة وإلهي أعظمنا إن الشركة للظلم العظيم وإن للذين كن وحاوسنا بظلمون ظلمك السمايين عذابا عذاب عذابك دون ذلك عذابك آخرك صحيح وهو عذاب الدنيا آه عذاب الدنيا ولن نضيق أنه من العذاب الأدماء دون العذاب الأكبر عذاب أسرنا عذاب عذابك دون ذلك عذابك آخرك صحيح ولكن أكثر من ضدك أنت أبو لا يعلمون ما كما دكتورا أن العذاب نازل به عذابه كل دقائق آه. حتى طيري قفلت وحجاري إذن الله يصل لنا ترى ترى ما مليان مليان ترى ميا ربيه ميا ما أنكو كفر ميا والإلهي وينوى محقابي أنا لعبان قفلت عن قيت لأنتهي الوصف هماركو قادم ميا هل يقول هل عملتها في التماطي عملتها يثبت الشيء هذا غير الوكينة ما قاله أنا دماء وقليلة و هل يقول عملتها يثبت المياه ما يلقى ارتق بالضيح على حجي صصعنا الله بالو كانه دعاء سي احمد ما له غير الذهب خروه وقرب واه خروه وتذكروا او حقيقه علم اضغ طلبات بس خلينا نكون شخصيتين هذا حوارا بيئ بل اينو ليا وا والله عليكم مال الدقه هذا بيئ لا تريد بيي ولا سوارك ولا, ولا سوري دماج كل البياه مليحه تركز هذا تبدا يك بص الى معاينين لا عملاد يحوا تؤدون كان دغالدو وا بتينسي لوغو وا قلب وحا وحا سوكلت ان قفل وما ويلا مصدح ها كوروا واسبر صلاحنا بك سوبانا لحكم ربك ربك هي حكم كيسا في الصباح إليه كبير حكمي إنه حصوله كعب دقي ضد المترمين أخوذ دقي أي قبولي بايام قولك قبولي بايام فحيك حق الشيبي الديس في الصباح لجمات تناسوه حق الشيبي الديس نبكى وعالغسة في رأي لجمات تناسوه دوانه واحدة صباح نصر الله كبير سيكون الدديم لكن حق الشيبي الدي نصرد على كيفه جاني كي حقا تقول لي بيانا الى ادجال وظهر على او النار تبقوه بصر ماركا ماركي حقا اللي تقول لي بيانا معها الى التناسش دوودوا واحدة الى الصلاة فالفير القرآن كالقاركو هذا اه تنوودوا بصر فاصبر وصبر صدق واصبر صدق لحكم ربك ربك حكم كي صدق الصدق فإنك أبي جاء بأحيونه عندهن فانك بمرا مننا وقعكينا وتحته كلاهه ورجليه هنا قصرا قالجا كوارديني انجا كوغرغيريني ما تدي له هو ما تقى نقابك لو لكن مت صدق هذا القران كمل بذن كشيب ايو مركا سوسو دري حافظ واصلي بالصبر ما بيوصل لحجم ربك ربك حجمك وحجمك فإنك أبيك بأعيوننا انبهنا تنسوا أنك أركي منك وصبح تصميح صر بحمد ربك ربك قال لما هدنتي سعر تصميح هذا هو النقصان يعامل أبعاً لو يكفه به أكثر هذا حمد كنا الكمال هذا هو أنه قصته حين وقت فاقولوا قد استيجي مارك محال لقاب لي مارك حق اللي بي بي بي بي بي بي صدق ودويدكو جابت لنو حال لقاب لي بي فالصدحاتنا وحيئات نفط عددكم حصابتك محايا الي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت عيديكم وعلا وحديكم كبرت عدنبي أدوء عصابيكم ودعا أول ما أصابكم مصيبة فاطرت مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسي ايت رسولا قال رب بيوغي ستن مسلم التلغامي الى يخديا ابن فاطمه مركه ان كذبوا او ضد كاسم لابد يس خلافك اذن كنت سامعني دا حاله قعده اذن كان غلط سميه او انا الله عليه وسلم هر كم حين ما هو يتزوج حديث دينك لو غنبه ما هو تي اول ما ان الله لا قدرنا وصبحت بحمد ربك فنصبحتنا هو المحاسبة على نفسه وهناك نفسه على دن الحصاب وعطينا الظلمك قال هذا إذا كان المجرمين أن يحققه بأيان أعني قلت قليل أعني أن النصر الذي يكون لديه كالجابي وإنه تكاديده أمر إلهي يتكلافكي وإنه الله كارخ يتكلم وهناك دن الحصاب ستحبه عسى مصر على الوسود الدكتير مركي الدين تلغوطي فانا اللغوطر مان لماذا كل شيء يحاكم كانوا على الان كرم رد ستحبه دوا آياده لكننا هلم لكم سؤاله ومن الليل حين تقومه فيه وعناشا ليس أمره وصبح تصبحسه تصبحه نقصان يا عبداً ألا كفهده وصبح تصبحسه بحمد ربك حمد كمال لما يسترم إياك مهات الله إسكاركوه حين تقومك إسكاركوه حلو لك هذا العلم قبل سيدان الضحاوة التاريخ وحيري حين تقوم إلى حافظك أقوم بك صبح آه. صبح طول الذي ينصبح تقومك حافظك أقوم بك نتعلم من البريكي سسارة وصحيح آية تفسيركي مركات صلاة قدوا إسكاركوه لرشي أصدر إنت إلهي ما إستهدوه خمالنا أسرة بحاية سحي المسلم كوحة كوصورا ما بقى صلى الله عليه وسلم مركز صلاة بقوا استابتوا الله أكبره إله إذو كف الفرج دي سبحانك اللهم وبي عندك وطبارك اسمك وتعالى جدك بل لا إله غيرك وعنى صاسوه بالبحان مركز صلاة بقوا استابتوا إلهي النساء نغصاني حيل كلمات كان أقل أضم عنها أو معناها قلبك يجدريني فقولك الكودان وعلى حديثة مسلمة الصحية قولك الله وصبح تصبح الصوت بحمد ربك حالك كبيران طريق حين تقوم ملكك كسو إستاجه من, من نومك من فراشك ملكك كسوك على همانك إلهي حسن إلهي مستك فأصنع وحديثك البخاري إياك أهل الصلاة بأي ورياء نعني جيدا صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل قفك عمينك وحكا من البرياء سحرة أمرك وساق أي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قضي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حور ولا قوة إلا بالله قفك إنتسره كد مني هذا رب يغفر لي الدم الثالث أبدو عيستك وهو قال ثم ادعاه أستجيل الله هو الله أكبر همينك يد يردين وصاكع وهمينه لي الله لا إله إلا الله وحده ولا شريك الله له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله واللا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إليه بالله هذا أبدو عيست الله انت صحيح ربط في الليانة كومهيس على هدوء اللي كودا بالله فقيرا بالله هدوء دعي سوارا لان وغوي فإن عزمة فتوضع فما صلى تقبلت سلاة هدوء قوان جار موقت يكاكع انت بلندتك قوان مجار كرامان, كرامان كالسطورة هدوء لأتكار تانا قلوبة ووحوين هدوء قوان تقبلت always is always to kiddo مقبول ويسلا بس مقبول في لي. مقبول كما كما هكا هكا تكون نقروا اذا مركاك قاعدوا اني نفيقان اقود كي نما نقول تقضوا ان جا حداد انتدقوا عنجر فنكدفك ان اقضوا ويساستاتو كدتو الله وكا اكبر حين تقوموا كالسر معنى صدحة وصبق تصميحه صد. بحلد ربك قال ان هذه انت سحالة قده انتاي حين من كل مجلس مالك قصطوات فريصته مالك كيستياجه وحينة عيادك بغطة مالك قصطوات فريصته مالك كيستياجه له ربك قال انسته اضم اخذنا وكذلك أحد أقرباً لأن كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه ثم أقرباً ثم أقرباً الحديث أبي داود يمنساء السنة الكبرى نام جاء الله صلى الله عليه وسلم مركة أمي وفرستوك إستاغاً وميجري سبحانك اللهم وبحمدك في تصميح لحمد السوداء إله المختصر يعلو وكف بينه كما هو رسوله اشهد الا اله الا انت اصغرك طولك مين امرك رسولك وكيري خصوك الله اديكا مرك استاغيدو واخا تيرا وايحان هذا الحوراي اذن وديجي مرك اسان ابي كفاره لتيماي يكون في المجلس هذا الكاس وهو كفاره قوت كنيه فقط ب12 في دي وخدميو قدا الا دوك بن اذن تاي شيكه استقلال مركز مركز مركز مركز مركز مركز و أعدده على هذا الشهر هذه قراءة و أهر سيدي و كيف كانت تكلم بهذا الشهر كان يجب أن يقف من المرأة الإسمائية في الدم المرأة و قلبي يجب أن يقصوا على الدم المرأة لكن إذا قلتها و أعدده على هذا الشهر أنا أطلق لك لها أنا أطلق لها و سأقوم بك كلمة قلب إني الصال أحجر هل يمكن أن يكون لديك الفرد؟ ومن الليل حمينك قيمك مطأ فصبحوا إلى هذا الرسل وحمينك قيمك مطأ توقع قرآن أتكار أتكار участ ومن الليل حمينك قيمك مطأ فصبحوا في هذا الصلاح صبحوا إلى الوطح عليكنا مرت ومن الليل حمينك قيمك مطأ فصبحوا إلى hazards النكوم hiddigaha gabeelkoodu ilaahay naxri idbaar wal bastu bastaru atbara idbar hiddigaha markay daba jeediyaan ilaahay محاسة جلية ركعة تيفج لما ده ركعة أوه صلاة بالصباح كهو ركعة لما ده سأوه ركعة مركاز حديثك حديثك إمام بخاري مثل الله ببقى من حديث عائشة وحكرة عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشدت تعاهداً منه على ركعه الفجر رسول كان صلى الله عليه وسلم قال شيء او سمي ككمضه وغماق قريب بما انكورقبي او كورقبا لا بد ان او صلاه صبح الفجر خير من ديه ون فيها اذ دونك يوا حق كيسه صاروا اضروا سيو اي لواد الركعه صلاه صبح قره وانه توكتوا لاداس مركا مركاس اله نست كد الصباح تو كيشري للسوق غالي صباح الى السوق كله حدو ما كيقلصو غير ها راه وي دبا جيديا مركاس اله تعالى تعالى الى وحي و انيروا قالوا هاداي اركان كيسفان قبل قبل كاس من السماء صرا بكم اق سما كان يتحدث أن يتحدث عن صوت محا يقولون قالوا حينيين قفلوا ما شيء كيف قالوا صحاب هلا مكان صحاب وضرور صحاب كان يتحدث عن صحاب فدرهم ساعة المركز يتحدث عن صوت محاولة حتى يراقوا أن تأكلوا مياه يومه مالك كله الذي مالك يسعقون الهلاجه فيه مالك دحيس يوم مالك كله لكم لا يغنيوا سنك الدفاعي عن انحقوا بكيدوا مكربوه شيئا وحبا ولهم أيبنا أي سنوهين ينصرون إلو جرجارا وإن للذين يحوصوا ناضي ظلموا ظلمك السمية عدالا عدال عدالك بدون ذلك عدالك آخرك الصقية ولكن أكثرهم بك انت وجوه قضنه لا يعلمون المعبئ أن العذاب النازلون به واصبر صلاح لحكم ربك ربك حكمك سكو صلاح فإنك أبيك بأعيون إنه أن أتكسوا قمتها وأنك أركينا وصبح تصبحه بحمد ربك ربك قال لما هدين حالا أتكسوا قمتها حين وقت جي إلهي ما استقوق تقوم ادوس ثغيد الى الصلاه تقوم اك استغيد من نومك تقوم اك استغيد من كل مجلس الى اله ومن الليل حينك قيب كم ترى فسبح له التسبيح اوتكو او بارو ان كارتافز وادبارا لتووي حدغها دجيدين توره حدغها غبالكودنا الى اله الله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم و على مبينة